الف ل م ن ذل ك ا ي ا ت ا ل ك ت ا ب ا ح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 قال حات لهم جنات النعيم خالدين فيها رعى الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترى وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَذَرَأَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ